بِرُسُلِي وَعَزَزْتُمُهُمْ وَأَقَرَّتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَآتِكُبْ لَأُكَفِّرَنَّ عَن 117. لمنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل